إِفَتَين أَها لكُمْ وَتَوَدُّونَ أن وَيَذاَاتِ الشَّوْكَةِ تتكون لك وَريديد اللهَّهُ أَ يحَِّ الْ الحَبَّ بِكلماتاتِهِ وَيقطَ عدابِكافِرين لحِق الحََّ وَُبطِللَ الْ البعاطِلَ وَلَْكَرهَا الْ المجرِمون.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 إذ يُحي رَبّكَ إلىلَى الْمَل إِكَةِ أَن مكُمْ فَثَبّتُ الذيينَ آمَنُ سَأُلْق فِي قُلُ بالِالَّذينَ كَفرَوا الرّحْبَ فَضْرِبُ فَوْوقَ الْأَعْنَاقِ وَظْرِبُ مِنْهُم كُ بَن ذَلِكَ بأَنهُم شَ قُ اللهَّه ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا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 وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأنتم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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ وانتم تعلمون واعلموا انما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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فِي جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا غُلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ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 وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يَقولُ الْمُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي كُلوا بِهِم مَ رَضٌ غََّّهَا أُنَا إذِينهُمْ وَمََتَ وَكعَى اللهَِّ فَإِن اللهَّه عزيِيزٌ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 وكفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 وَإِنَّا تَخُوفًَا مِنْ قُمْ م خِييَانَةً فَ بِذ إلَيْهِم على سَو إِ اللههَ لا يُحِبُّخَائِنِ وَل تَحْسَبًا الذيين كَفَرُوا سَبَقُ إا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا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 إنه عزيز حكيم يَا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال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 بقُِم في أيديكم مِ الأسر يعلمم اللههُ في قُلوبِكم خَيرَ يؤتِكم خَير إ علم اللههُ في قُلوبِكم خَيري يؤتِكم خَيير مِ أخِذَ منِ وَويغُ في كم